غرباء غرباء غ ر ب ا غ ر ب ا غرباء ولغير الله لا نحن الجماه اباء وارتضيناها شعرا للحياه ان تسل عنا فاننا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب اباء غربا غربا لن نبالي بالقيود ب س م دي ل, ل ب ب س م ت للخلود ن ج ا ه د و ن ن ا د ل و ن ق ا ت ل من جديد غرباء هكذا ا ل أ ح ر ا ر في دنيا العبيد فلنجاهد و ن ن ا د ل و ن ق ا ت ل من جديد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 ز م ا ن يوم كنا سعداء بكتاب الله ن ا ت ل و ه ا صباحا ومساكم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله ن ا يطلوها صباحا ومساء t h a n o u